السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحابته أجمعين أما بعد فالحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات وإن الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما بدأنا وان يرزقنا الإخلاص في القول والعمل نحن في ليلة الجمعة ليلة الثالث من شهر رجب لسنة ثلاث و 400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليله الرابع من شهر فبراير لسنة 22 و ميلاد المسيح عليه السلام ونحن في ضحيه الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وعمع المجلس الثاني عشر من هذه المجالس المباركة علينا جميعا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي ولوالدنا وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي اوسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام اوسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أوسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقولون نويد منهم التقوب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى, وعيسى ومريم وأناس غير مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقوى والاعتقاد محب حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا, لنبي ولا نبي موسى فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يوزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأواضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصوفه وقهوه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 فسيقولون الله الآية وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر المؤلف حفظه الله تبارك رحمه الله تبارك وتعالى أن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأنه هو الذي أرسل به جميع الرسل جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ارسلهم بهذا التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانه وتعالى وأول هؤلاء الرسل نوح وأخر هؤلاء الرسل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وكلهم دعوا إلى هذه الدعوة توحيد الله تبارك وتعالى والشرك الذي وقع في الأمم السابقة وفي هذه الأمة إما أن يكون في توحيد الربوبية وإما أن يكون في توحيد الألوهية إما أن يدعو خالقا غير الله تبارك وتعالى وإما أن يشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى وأكثر شرك المشركين كان في توحيد الألوهية أي في صرف العبادة لأنهم في الغالب مقرون بأن الله هو الخالق البارئ المدبر المحي المميت سبحانه وتعالى ويدعون أنهم إنما يعبدون هؤلاء الأصنام أو من يدعونه من غيرهم أنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفا أو أنهم يتشفعون بهم أو غير ذلك من الأسباب وعلى كل حال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول هم مقرون بتوحيد الربوبية ولو كان المشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم منكرين لتوحيد الربوبية لكان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك وإنما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية وإذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فهم أنكروا عليه دعوتهم إلى توحيد الألوهية وهم مقرون بتوحيد الربوبيه لله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقول لله وهم مقرون بهذا كله ولكن انكارهم أو جحودهم أو كفرهم إنما كان في توحيد الألوهية نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه رسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهوا ثم منهم من يدعوا الملائكة لأجل صلاحهم وقوبهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم أو يدعو وجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى لماذا يفعلون ذلك إذا كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر المحي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى إذا لماذا يدعون؟ غيره ولماذا يتقربون الى غيره ولماذا يعبدون غيره هذا تزيين الشيطان لهم كما مر بنا في الاصول الثواب وغيرها انه وكذلك في كتاب التوحيد أن الشيطان زين لهم ذلك لما مات الصالحون في اول شرك وقع على الارض في قوم نوح عليه السلام انه جاءهم الشيطان وأمرهم أن يصوروا لهم صورا ليتذكروهم فيعبدون الله تبارك وتعالى عباده صحيحه فالشيطان إذن هو الذي زين لهم ذلك ولذاك يعني نقل او قال ربنا تبارك وتعالى الشيطان انه قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين وقال ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا فلا خلق الله ولا امرنهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا فلا خلق الله إذا هذا كله من تسلط الشياطين على الناس فأضلوه من حيث لا يشعرون نعم واستحلوا ذلك وقبلوه بل وتمسكوا به ودافعوا عنه والعياذ بالله نعم قال رحمه الله تعالى وعوفت أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شويك له كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء عندما يقول له دعوة الحق مفهومها أن دعوة غيره باطل نعم وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذو كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله وعرفت أن اقراهم بتوحيد عوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقوب إلى الله بذلك هو الذي احل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وابى عن الاقراو به المشركون وليس هذا فقط حتى توحيد الربوبيه يعني عند من يقول مثلا كفير عود قال انا ربكم الاعلى فهناك من انكر حتى توحيد الربوبيه ولكن الغالب انما كان ضلالهم في توحيد الالوهيه نعم